زَكَى وَقَد خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ الله اللَّهِ الله اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربهم سوها ولا يخاف عقباها